شبكة مزامير آل داود تقدم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر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 الذين طاعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنَ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنَّ 119. كلابا لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين 111. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجیئ يومئذ بجهنم يومئذ تذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي في لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ونهيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي